قل أتحجوننا في الله يعني أي محمد تبي جي فلا أتحجوننا في الله أنت واتين شو لتخدي جريل جري الجملة تدودن تدودن خدي تعالك تر أمدبي شنكو بقمر ما بري بقمر ويا كتاب ما بري كتابه ويا وهو ربنا وربك يعني رب ما ورب و هرك يا خذي يا عدلته خذي سلميلك ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم هل يكش ما عملي خذي تعال دبنوس او عمل امت جاي ب بمابت او عمل هينت كانش خربيه انش بشي دي بواب ديفعاليا دي كانت كانه كان دين تا چند كان كتابات ونحن له مخلصون وامت مخلص بخذي عم مش دلع بوحدتي بوخدتك عم تشريك ابو خديناك هيك الوكيوال اها غازن بك اش جهياتي تكين